بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب احكمت آياته ثم فصلت باللدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من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 أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا, إن هذا إلا سحر مبين ولئن اخفرنا عنهم العذاب إلى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 لا يقوس كفور، ولئن ذقناه نعماء بعد ضرّاء مسّه لا يقول النذهب السيئة عني، إنه لفرح فخور.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 به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مصدريات ودعوا من استطعتم من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فَإِلَّا مِنْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَّا إِلَّا هُوَ فهل أن وفِي إلَيهمُ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْقَسُونَ هُلَاءَكَ الَّذينَ لِيسَ لَهُمْ فِي لَاخرةِ إِلَّا نَارٌ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ A f man kan ala beyine min Rabbi ve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 لا يطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هُلَأْكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. هُلَأْكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَّ كَانُوا لا جرم أنهم في لاهيرتهم لخسروا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ آرَافِلُنَا بَدِيَرًا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 وَأَنْتَ بِرَحْمَتِهِ مِن عِنْدِهِ فَعْمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنلَنسُمُكُمْ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِمُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ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 ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملأ ولا أقول للذين تستري أعينكم لن الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجد لنا فاتنا بما تعذنا فاتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين. قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن رد أننصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وَرَبُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى أُولِي نِسْتَرِيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامٌ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ وَأُوْحِيَ إِلَى نُوحٍ النَّوْلَاءِ قومك إلا من قدان، فلا تبت استما كانوا يفعلون، أصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملهم من قومه ساخرون منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل فيها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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تقم مع الكافرين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 وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَا ٱلْعَيْنَيْنِ وَيَا سَمَآءُ أَقْلِعِي وَغَيْضَ ٱلْمَآءِ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب نليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر, تصبر.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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آرهتنا عن قولك وما نحن لك بموتنا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أُشْهِدُ الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم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 ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد القوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ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 على بينة من ربي واتاني من رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله ان عصيت فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم آية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 قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوطا وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكًا فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَعْلَدْتُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لشيخ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 وإنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوقا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم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 رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلوا إِلَيْك فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ من إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبٌ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا سافلا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل من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 ولا تنقصوا المكيال والميزان ان يراكم بخير وانني اقاص عليكم عذاب يوم محيق ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصل واتو كتابك أن تروك ما يعبد آباؤنا أو النفع على في أموالنا ما نشاء إنك لا الحليم الرشيد قال يا قوم على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا لإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أمير يا قوم لا يجرم أنكم شقاق يعني أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح نو قوم هود نو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفر ربكم ثم توبوا إليه إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ ودودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أن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 سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوه إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعدت ثموت وَلَقَدْ رُسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ لَأَفْرَعَنَ وَمَلَأِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُدُّ مُقَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورَدَهُمُ النَّارَ وبيس الورد المهود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قام وحصي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 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ضالبة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم جمع له الناس وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفسه إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيا زفير وشهيد لهم فيها زفير وشيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب إن ربك فعال لما يريد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 ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل وإن لم وفقوا نصيبهم غير من قول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 وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وَأَقِمِ الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات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 ولا يزانون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأبلا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ عَامِلُونَ تَطوَّرُوا إِنَّكُمْ تَطوَّرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عم ما <تصفيق> تعملون؟ <تصفيق>